لن ايأس ابدا لن استسلم ساخلص الحلبة من كل الشرور هذه بدو المصارعه وقلب الابطال فيها زوايا اربع مشدوده الحب لها مجد قديم وتاريخ عظيم صغيره لكنها دنيا من الاثاره وزوفيرا اللي على الارض يا بطل مصاره ليس بجن الاشرار يقود فيرا ليس ان يصيب او يصيبه الهلول ايها المخلس فان حلبا